وهو ما معنى الإيمان بالله عز وجل وهذا السؤال سيتفرع عنه بعد ذلك أسئلة بعده تابعة له ولذلك فإننا اليوم نأخذ هذا السؤال وثلاثه أسئلة بعده ثلاثة أسئلة بعده ما هو توحيد الإلهية ما هو ضد توحيد الإلهية ما هو الشرك الأكبر فأما السؤال الأول ما معنى الأمام بالله عز وجل وهذا السؤال ربما يشتبه على البعض فيظن أنه متكرز وذلك لأجل السؤال رقم ستة وثلاثين ما هو الايمان ولكن هذا ليس تكرير للسؤال فهذا سؤال وهذا سؤال اخر ما هو الايمان هذا السؤال السابق سؤال اليوم ما هو ما معنى الايمان يبقى السؤال الاول ما هو الايمان سؤال اليوم ما معنى الايمان فالسؤال الذي سبق ما هو الإيمان بمعنى كيفية الإيمان بالله عز وجل كيفية الإيمان بالله عز وجل وكما سبق كيفية الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن قولا وعملا وهذا يقتدي قول قلب وقول لسان وعمل قلب وعمل لسان وجوارح كيفية الإيمان أما سؤال اليوم ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ وهذا السؤال معناه ما هو المقصود بالإيمان بالله عز وجل؟ ما هو المقصود من الإيمان بالله عز وجل؟ قال في الجواب هو التصديق الجازم. من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضبط أي لم يسبق بعدم ولم يعقب أو يعقب به يعني لم يسبق بعدم ولم يعقب ذلك زواج قال هو الأول فليس قبله شيء والاخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء حي قيوم أحد صمد قال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال وتوحيد بإلهيته وردوبيته وأسمائه وصفاته هذا السؤال الجواب عنه يتلخص في عبارة هذه العبارة هي معنى هذا الجواب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ما معنى الايمان بالله عز وجل في عبارة معنى الايمان بالله عز وجل أن تثبت أولا وجود الله سبحانه وتعالى وهذا أصل الايمان بأي شيء فأنت إذا آمنت بأي شيء لابد ابتداء أن تثبت وجود هذا الشيء بغض النظر عن اشتراط الرؤية ونحن ذلك أم لا لكن تثبت وجوده. فالإيمان بالله عز وجل ابتداء أن تثبت وجود الله عز وجل. ثم توحد الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. إذاً هذه أربعة أركان لمعنى الإيمان بالله عز وجل. لما هو المقصود بالإيمان بالله عز وجل أن نثبت وجوده وان نوحده في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ولذلك قال هو التصديق الجازم أي الذي لا شك معه التصديق الذي لا شك معه من صميم القلب بوجود ذاته تعالى لان من شك في وجود الله عز وجل كفر والشك في وجود الله عز وجل كفر بالله عز وجل وخلل عظيم في عقيدة العبد ولذلك كيف يعبده بعد ذلك كيف يوحده بعد ذلك في الهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وهو الذي ليس عندهم اعتقاد جازم ويقين في وجود هذا الإله الذي يعبد والرب الذي يوحش المتصف بهذه الأسماء وهذه الصفات إذن فالمقصود بذلك أي ما هو المقصود بالإيمان بالله عز وجل فالمقصود بالإيمان بالله عز وجل أن تصدق تصديقا جازما لا شك فيه أن الله عز وجل موجود ودلائل وجوده سبحانه وتعالى كثيره ولعلنا ذكرنا ذلك في بداية الكتاب ومن أعظم دلائل وجوده سبحانه وتعالى ما جاء به الرسل وهو النقل والسمع وكذلك ما دلت عليه الفطر وكذلك ما دلت عليه العقول السليمة فكل ذلك يثبت وجود الله سبحانه وتعالى ثم إفراض الله عز وجل بأنواع التوحيد له إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ولذلك يتفرع عن هذا السؤال هذه الأسئلة التي بعدها ما هو توحيد الإلهي لأن من الإيمان بالله عز وجل أن توحيد الله في إلهيته أي في عبوديتك له سبحانه وتعالى قال في الجواب هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا ونفي العبادة عن كل ما سوى الله ونفي عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان كما قال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا الا إِيَّهِ وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري وغير ذلك من الايات وهذا قد وفت به شهاده ان لا اله الا الله ما هو توحيد الالهيه ذكرنا قبل ذلك تفصيل طويل في انواع التوحيد وهنا كذلك نعيد الكلام مجملا قال هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة إفراد الله بالعبودية اي لا تصرف عبادة إلا له سبحانه وتعالى سواء العبادات الظاهرة أو العبادات الباطنة والعبادات منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن أما العبادات الباطنة فهي اعمال القلوب كالحب والخشية والخوف والرجاء والإناب والتوكل وغير ذلك فكل هذه عبادات لا تصرف إلا لله تعالى كذلك العبادات الظاهرة كذلك هي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى وليس معنى اشتراك بعض معاني العبادات في أمور ليست من العباده هذا ليس قاضحا في العبادة بمعنى الحب عمل من أعمال القلوب والحب عبادة إذا صرف لله عز وجل وإذا صرف للناس فهو عاده وطبع وهو لا حرج فيه إن كان محددا بحدوده أما الحب الذي في حق الله فهو حب العبادة فهذا مثال نضربه يعني فهو حب العبادة وسبق تكلمنا في شروط لا إله إلا الله أو تذكرون فعلى سبيل المثال حب العبادة يقتدي الذله والخضوع لله سبحانه وتعالى أما حب الطبي والعادة فينافيه هذا حب الطبع والعادة ينافيه هذا إن الناس في العادة إذا أحب بعضهم بعض يكره الواحد منهم من الآخر أن يستذله أليس كذلك؟ أو يخضعه له فإذا كان أبغضه فهذا هو الفرق أو هذا فرق كبير بين هذا الحب وهذا وهذا مثال ضربنا على بعض الأعمال التي تشترك في معناها بين العبادة وبين العادة كالخوف كذلك فخوف العبادة يختلف عن خوف العادة فخوف العبادة له أحوال وخوف العادة له أحوال فخوف العبادة أن يخشى الله عز وجل تعبدا ومقتضى ذلك أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعالى له من القدرة والصفات ما يقدر على كل شيء ولذلك يخافه إن عصاه خوفا يدل على هذه المعاني أما خوف العباد فقد يكون لكن بقدر وبقيد فخوف العباد يكون في أحوال وهذه الأحوال لا ينبغي له أن يسترسل معها كخوف سبع أو كخوف ظالم باطش فانه يخاف ربما لكن هذا الخوف لا يجوز له أن يتملك ويمتلك قلبه ولا يسترسل فيه لا بل إذا خافه ربما لأول وهلة أو نحو ذات علم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقادير كل شيء وهو الذي يقدر على الضر والنفح فإن ذلك يعلم ويسلم أن هذا العبد أو هذا المخلوق الذي يخشاه لا يقدر على شيء إلا بإذن الله فيزول عند ذلك من قلبه الخوف أما خوف الله فكلما وجد في القلب كلما ازداد العبد عبادة وتعبدا أيضا مع الانتباه ألا يكون الخوف خوفا غالبا لا يكون معه رجاء. مثلا هذا ضابط للمعاني الا لا يكون معه رجاء فعند ذلك سيئرس هذا العبد من رحمة الله تعالى ولذلك عبادة الله عز وجل أعمال كلها تتصل ببعضها فالخوف لا بد أن يكون معه رجاء ومعه حب الخوف من العباد في الدنيا يكون معه بغض أما الخوف لله معه حب الحب للعباد في الدنيا لا يكون معه ذل ولا خضوع والحب لله تعالى يكون معه الحب. الذل والخضوع وكلما ذل العبد كلما ازداد تعبدا ورفعة عند الله تعالى ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهذا مظهر من أعظم مظاهر الذل والخضوع انظر إلى الإنسان الذي يمشي بهامته هكذا شامخا في أي موطن ينزل بهذه الهامه إلى الأرض إذا جاء ليسجد لله تعالى أما لغيره فلا وهكذا فإفراد الله عز وجل بالعبادة سواء الظاهره أو الباطنه هذا هو توحيده في إلهيته أي في عبوديته اي لا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى نصرف عبادة إلا له سبحانه وتعالى والعبادات الظاهرة منها النظر ومنها الذبح ومنها الصلاة ومنها الزكاة والصيام ونحو ذلك كل هذه عبادات ظاهرة فلا تصرف إلا لله ومن صرفها لغير الله عز وجل وقع في الشرك ولذلك ستجد السؤال الذي بعد هذا السؤال بسؤال ما هو الشرك الأكبر لأن من صرف العبادة أو نوعا من العبادة لغير الله عز وجل وقع في الشرك فربما يكون الشرك أكبر وربما يكون الشرك اصغر قال هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهره والباطنة قولا وعملا ونفي العبادة عن كل ما سوى الله يعني ليس ان نصرف العبادة لله وحده فحسب لا بل كذلك ننفيها عن غيره فإنه ربما يعبد الله سبحانه وتعالى وتصرف له العباده لكن ليس له وحده فتصرف له وتصرف لغيره كما فعل المشركون فإنهم كانوا يصرفونها لله ولغير الله ولا يزال من المسلمين المتسمين بأسماء الإسلام من يفعل ذلك يصرف العبادة لله ولغير الله يصرف العبادة لصاحب القبر وللميت ويصرف العبادة للعبد ويصرف العبادة للإمام المعصوم وغير ذلك كما هو اعتقاد كثير من فرق الضلال كالشيعة والصوفية ونحوهم، فهؤلاء يصرفون عبادات لله ويصرفون لغير الله كذلك فهذا ليس موحدا لله في ألوهيته لم يوحد الله في ألوهيته ولذلك هذا وقع في الشرك، اي نعم ولذلك قال هو إفراد الله بجميع انواع العباده الظاهره والباطنه قولا وعملا ونفي العباده عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان انا قلت العباده الباطنه امثله كثيره قلت الحب قلت الخوف قلت الرجاء أينها كما قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هذا سليم على توحيد الإلهية وقضى ربك أي أوجب ربك سبحانه وتعالى أوجب على عباده ألا يعبدوا إلا إياه إلا هو وحده سبحانه وتعالى وهذه الآية هي معنى قولك أشهد ان لا إله إلا الله أو المطلوب في هذه الآية هو معنى الشهادة معنى الشهادة. لا اله الا الله وقد ربك الا تعبدوا الا ا لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى الاله الواحد وقال تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهذا امر صريح بالعباده ونهي صريح عن الشرك وعبد الله هذا امر بالعباده ولا تشركوا به هذا نهي عن الشرك وهذه العبارة أو هذه العبارة في الآية هي معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله فإنك بذلك تفرد الله بالعبادة وتنفي العبادة عن غيره وعمد الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري فشهد الله لنفسه أنه هو الاله الواحد المعهود المستحق للعباده وانه لا يجوز أن يعبد غيره على اي صوره كان ولا يجوز أن يصرف لغيره شيئا من العبادة بنوعيها صغيرا كان او كبيرا هذا الشيء لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل ولو بكلمة واحدة كالذين يطلبون الشفاعات ويطلبون الضر والنفع وغير ذلك من اوليائهم أو من ائمتهم أو نحو ذلك وهذا قد وفت به شهادة الله لا إله إلا الله يعني معنى الشهادة تضمن هذه الآيات وغيرها أو تضمن معنى هذه الآيات وغيرها ومعنى الشهادة تضمن معنى توحيد الإلهية فإنك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فإنك تقول بلسان حالك ومقالك بإذن الله تعالى تقول أنا أعبد إلها واحدا هو الله لا يستحق العبادة غيره فتثبتها لهم وتنفيها عن غيره سبحانه وهذا هو توحيد إليه وهذا النوع من التوحيد هو الذي جاءت به الرسل وهو الذي نزلت من أجله الكتب وهو الذي قامت من أجله القصومة وهو الذي من أجله تنصب الموازين يوم القيامه توحيد الإلهية إفراد الله بالعباده إذ أن المشركين كانوا يوحدون الله في ربوبيته جملة كما ذكرنا ذلك في شرح الطحاوية ثم قال في السؤال الذي بعده ما هو ضد توحيد الإلهية ما هو الضد لهذا النوع من التوحيد الذي سبق توحيد الإلهية قال ضده الشرك وهو نوعه شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. ضد التوحيد الشرك، الموحب ضده المشرك، والتوحيد ضده الشرك. فأول واجب على العباد التوحيد، وأول منهي عنه للعباد هو الشرك. أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فهذا حق الله على العباد اول واجب عليهم واول منهي عنه كذلك هو ان لا يشركوا به شيئا ولذلك كان ضد توحيد الالهيه الشرك بنوعيه والعياذ بالله شرك اكبر وهو ينافيه بالكلي يعني ينافي توحيد الالهيه بالكليه فمن اتى الشرك الأكبر وجاء بالشرك الأكبر خرج من التوحيد خرج من التوحيد وخرج من عداد الموحدين لانه صار مشركا ولا وذلك لانه جاء بالشرك الاكبر الذي ينافي توحيده لله عز وجل سيأتي الكلام عن الشرك الأكبر ومثالهم عبادة غير الله عز وجل أو صرف عبادات لغير الله عز وجل هذا شرك أكبر ينافي توحيد الإلهية يخرج من ملة الإسلام وشرك أصغر ينافي كماله الشرك الأصغر الذي ينافي الكمال أي لا يخرج من التوحيد لا يخرج من ملة الإسلام لكن ينافي الكمال ينافي ما ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم كالحلف بغير الله وكالرياء فهذا من الشرك الأصغر فإذا حلف العبد بغير الله عظم مع الله احدا إذا راء العبد بعمله الناس يكون طالبا لوجه الناس مع ما يريد من الله فهذا شرك أصغر لا يخرجه من الملة لكنه ينقص توحيده وإذا كثر في حال العبد يوشك أن يخرجه الى الشرك الأكبر نسأل الله العافية قال ما هو ضد توحيد الإلهية قال ضده الشرك هو نوعان شرك أكبر ينافيه بالكليه، وشرك أصغر ينافي كماله ثم قال ما هو الشرك الأكبر تفصيل للشرك الأكبر قال في الجواب هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجه إليه ويبعوه ويخافوه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه هذه أعمال وعبادات أو يطيعهم في معصية الله أو يتبعهم على غير مرضات الله كلها أعمال من الشرك الأكبر كتسوية بعض العباد بالله سبحانه وتعالى يسويه برب العالم يحبه كحب الله يخشاه كخشيه الله يلتج إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه كما يرغب لله عز وجل وهذا يقع فيه كثير ربما من ينتسبون إلى الإسلام يخافون الأولياء كخوفهم من الله يحبون الآلهة والانداد والاولياء والائمه الاثني عشر يحبونهم كحب الله والعياذ بالله وهذا شرك اكبر يخرج من مله الاسلام والعياذ بالله يدعونهم كما يدعون الله فيدعو الله ويقول يا رب ويقول في جهه اخرى كذلك يا حسين او يا بدوي او يا عباس ونحو ذلك فيبعو غير الله عز وجل ويسأل غير الله عز وجل وإن كان يدعو الله ويسال الله لكنه هنا صرف عباده لا تكون إلا لله عز وجل فهذا شرق أكبر بالله عز وجل ويتوكل عليه او يطيع في معصيه الله أو يتبعه على غير مرضات الله كمن يتبعون بعض الناس في غير مرضات الله ويطيعونهم في معصية الله عز وجل ولا الله كالذين يطيعون بعض الخلق وإذا قيل لهم قالوا أنا عبد المأموس وهو يكفر بالله عز وجل وإذا قيل له يقول مثل هذه العبارات هو يكفر بالله عز وجل ونعوذ بالله من هذا الضدابي فيسوي العبد يسوي المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى يطيع المخلوق في معصية الخالق فيما لا يجوز له ذلك أن يفعله كصرف عبادة أو متابعة مخلوق في معصية الله عز وجل مع علمه أن الله عز وجل لا يرضى بذلك ويطيعه راضياً ويجاوز به حدا وهذه عبادة الطواغين ولياذ الله وغير ذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرب ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيم إذن الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة قبل الموت فإن مات العبد على الشرك الأكبر مات كافرا مات والعياذ بالله على غير المله اي على غير مله الاسلام إن الله لا يغفر ان يشرك به إذن الشرك الاكبر يقتدي دخول النار خلودا يقتدي الموت على الكفر والعياذ بالله فضلا عن غير ذلك من احكام الدنيا وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الذي يشرك بالله ضل ضلالا بعيدا لانه كفر وذلك لان الشرك بالله ضلال وكفر والشرك بنوعين ضلال وكفر الا ان الشرك الاصغر يسمى كفرا اصغر ويسمى شركا اصغر لكنه لا يخرج من المله اما الشرك الاكبر فهو الشرك الاكبر والكفر الاكبر والمخرج من مله الإسلام والعياذ بالله وقال تعالى ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيق. نعوذ بالله ان مرتكب الشرك حاله كحال هذا فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فهذا إنسان متخبط مصيره الهلاك كالذي يهوي من السماء على الأرض وتتخطفه الطير في طريق هويه وليهول انظر إلى حاله إنه في ضياع في ضلال في عذاب في هلاك نسأل الله العافية وغير ذلك من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا إذن الشرك وليار الله هذا أعظم ما يرتكب العبد في حق الله تعالى وضد الشرك التوحيد كما أن ضد التوحيد الشرك والتوحيد أول واجب على العباد وأول والشرك أول منهي عنه كذلك للعباد قال وهو في الصحيحين قال ويستوي في الخلود بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم النصير إلا الذين تاموا وأصلحوا وأعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين قال ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر والمبطن وهذه مسألة مهمة أن المجاهر بالشرك حكمه عند الله أو المبطن بالشرك حكمه عند الله كحكم المجاهر وإن كان المبطن بالشرك عند الناس حكمه يختلف وذلك لأن المبطن أي المنافق يظهر الإسلام فربما في الدنيا يحفظ ماله ودمه لكن في الاخره هو الذي أظهر الكفر بل هو في عذاب اشد وذلك لأنه كان يخادع الناس في الدنيا هو كافر في باطنه ويقول لهم انا مسلم ولذلك يستوي في الخروج بهذا الشرك هذا النوع ولذلك الشرك الشرك الأكبر يستوي في المبطن والمجاهر أما المجاهر فكفار قريش وهؤلاء مثل عظيم ينبغي على أهل الضلال والانحراف الذين ينتسبون إلى الإسلام في كل زمان ويدعون أنهم من المسلمين وهم يرتكبون الشرك ليل نهار كالشيعة والصوفية وغيرهم أن يرجعوا إلى سيرة كفار قريش وأن ينظروا في هذه السيرة وما كان عليه كفار قريش بل والله ربما بعض كفار قريش كان أحسن حالا من بعض هؤلاء بالله هل سمعت أبا جهل قال يوما أن الله قد حل به وأن الله متمثل فيه فهل سمعت أبا جهل يقول قول البصطام مثلا من الصفير يا أنا يا أنا يا أنا وما تحت الجبة إلا إله وما تحت الجبة إلا أنا هل سمعت أبا جهل يقول هذا ليس هذا معناه نحن بن, بن, بن زين أبو جهل شوي أبو جهل فرعون هذه الأمة لكن ننظر إلى الضلال الذي وصل اليه هؤلاء هل سمعت أبا لهب يقول مثل ما يقول بعضهم أن غير الأنبياء معصومين بل هم أفضل من الأنبياء ابدا كان أبو جهل وأبو لهب ينكرون نبوة النبي صلى الله فهذا يدل على أنهم لو كانوا يرون أنه نبي لكانوا اتبعوا إذا هم معظمون للانبياء لكنهم كفروا بصورة من الصور أما هؤلاء الذين نسمعهم هذا الذي يقول الأنبياء جميعا قد فشلوا كالخميني يقول جميع الأنبياء فشلوا في دعوتهم ولن يفلح في الدعوة وفي دعوته إلا واحد من هو المستخبي الإمام المنتظر عند هؤلاء المشركين وليار الإمام المنتظر اللي هو الإمام الاثناشر المنتظر الذي ليس له أصل يعني حتى في نسب علي رضي الله عنه ليس لهذا الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري كما يدعون هذا ليس له وجود أصلا في نسب علي أو في نسب يعني أولاد علي ليس له وجود أصلا بل يعني القول بهذا الكلام ينافي الدليل من الشرع والعقل كذلك فهؤلاء والعياذ بالله ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى ما كان عليه أن ينظروا إلى ما كان عليه كفار قريش الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ولينظروا فسيرون أن الشرك الذي وقع فيه كفار قريش أو بعض كفار قريش ربما كان أهوى من شرك بعض هؤلاء ولذلك فإن هذا النوع من الشرك الذي خرج به كفار قريش من الإسلام يخرج به كذلك كل من جاء بمثله فضلا أن يأتي به ما هو أشد وأبحش منه والعياذ بالله وكذلك المبطن للشرك والعياذ بالله والكفر وإن أظهر الإسلام فهذا عند الله حكمه والكافر المظهر للكفر سواء ولا فرق بينهما في الحكم في الاخره بل المنافق أي المبطل للكفر أشد عذابا عند الله يوم القيامة كما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أشد درجة النار في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أولئك مع المؤمنين، الذي سيتوب الذي سيرجع هذا الذي يتوب الله عليه ان رجع عن الشرك نسال الله تعالى ان يعفينا وليره من الشرك بنوعيه ونقف على هذا القدر اقول هذا الله لي